ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان شا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير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 وَإِنْ يكذبوك فقد كذب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رسلهم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أخذت الَّذِينَ كفروا كيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها؟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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها, من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب والذين, والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت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 أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات وَالْأَرْضِ